يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمُنَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ إذ هم قومنا يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون